قول الحمد لله وسلام على عباده الذي نصطف الله خير أما أم يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم وأنزل لكم من السماء فأنبتنا به فأنبتنا به حداي ما كان لكم أنتم بتوشجرها أئلهم مع الله أئلهم مع الله بل هم قوم يعدلون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 وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أئِلاَهُم مَعَ اللَّهِ أئِلاَهُم مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أئِلاَهُم مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ